بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق إقرأ وربك الأكرم إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلب ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يكف. كلا إن الإنسان لا يكف. أَوَأَهُوَ اسْتَغْنَى أَوَأَهُوَ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ رُجَعَ أرأيت الذي ينهى؟ أرأيت الذي ينهى؟ عبدًا إذا صلى؟ عرضا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى؟ أرأيت؟ تقوى أو أمر تقوى أو إن كذب وتولى أو إن, إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله كلا لا الا ينتهي لنا فعن بالنصيه كلا لا الا ان ينتهي فَالْيَدُ الْأَدِيَّةُ سَنَدُ الْزَّبَانِيَّةُ فَالْيَدُ الْأَدِيَّةُ سَنَدُ الْزَّبَانِيَّةُ كَلَّا لَا تُطْعَهُ وقترب كَلَّا لَا تطعه